عشت حبك بتيجي في بالي وانت لالي هجرني لحالي وبحلم بيك عشت حبك وانت ليالي ناسين وحلس ناسين I still وانت you, and I'm mm -hmm.